نور الهدى ومحمد فوزي في فيلم مجد ودموع اتفضل بس بشويش احسن تكون ماما نايمه وتقلق وهي فين م ا م ت ه منطقه عرفت ف سته ورده كده برضه انت مش قلتلي انها م و ج و د ة موجوده, موجودة فانت هي في مصر لكن انا حاسس انها معايا و ق ر ي ب ك اللي بتقول انهم م ل ي ن البيت ق ر ي ب يا امي وطبعا الخدمين اللي حتونس بيهم ناتشا برضه اعمل ي حبيت اطمنك علشان ما تبسيش في الكنده ا ل ت ت و ا ر الكبرى م ت ش ك ر ة عملت اكثر من ا ل و ا ج ي تصبح على خير على ف ي ن م ا ش ي ت س م ح تقوليلي انت خ ا ي ف ة من ايه اولا لازم تفهمي ان شخصك ما يهمنيش م انا مش خايف عليك ا ن ت من البرد انا خايف على ح ن ج ر ت ا ن ت مش حلوه <تصفيق> 「お前らはお前らはお前らはお ل らは ه 前らは وانا معرفش يكفاكينا شذو سيعدوكا انا خايفه ر و ح من ا ل د ك حدك دروس بالمزيكا ع ر ف ن ا غمال 《まっ爽やかに》「やめろよ」って言って「やめろよ」って言って。